ولكن اصبحت مسجدين على المسجدين ا ل ى المسجدين على المسجدين على المسجدين و على المسجدين على المسجدين مافى أ الله أ وللهم شهد ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم قال م الله أفأ ا قال الله تعالى مافى أ الله على ر س و ل ه قال فسيدنا ملقاسم عليه السلام هو ما رد الله إ ل ى نبي ه من اموال ل أ و ا ل غ ن ا ئ م وجاء به إ ل ي ه و و ص ل ه إ ل ى رسول ه صلى الله عليه وسلم ومعنا من اهل الغرى اي من أ م و ا ل أ ه ل ا ل ق ر ى الكثير بالكتاب وفي ل ل ل ر س و أي خ م ولمن س ولرسوله ذلك لله ولرسوله لنفسه ش ا ا ء وقد بيّن ذلك بآية ذلك ل خ م س ي ر ة ابن هشام ما أ فى الله على رسول ه من اهل ا ل ك ر ا ف ل ل ه وللرسول ولد القربه على ابن اسحاق فما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب و ف ت ح بالحرب ع فى الله وللرسول ولد القربه واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون أ د و ل ه بين ا ل أ غ ن ي ا ء منكم يقول هذا جسم آ خ ر فيما أ ص ي ب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه ولذا ولد ا ل ق ر ب ة أ و ل ا د بني هاشم أ ي يقسم بينهم الخمس كما في ا ل أ ن ف ا ل واليتامى اي من بني هاشم واليتيم الذي لا يبلغ مبالغ الرجال والمساكين مساكينهم وهم الذين لا شيء لهم وابن السبيل منهم وهو المنقطع وقيل الضيف ف إ ن لم يوجدوا ج ا ء الصرف إ ل ى هذه ا ل أ ص ن ا ف من غيرهم قال الحاكم و ق يدفع ل ي إ ل ي ه م أ ي إ ل ى بني هاشم يستوي فيه الغني والفقير من منهم السلام وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني أمية مطيم كان نصرة عن عن بني وبني بني وبني نوفل جبير بن وعثمان بن عفان الحق الهادي الهادي هذا أشار الله الله فجاء عليه عليه على أعطى يعطي وإلى رسول صلى جبير وقال لا ننكر نحن فضل بني هاشم لمكانك منهم ولكن ت ح س نحن ولكن ن وبنو المطلب كهاتين فلما أ ع ط ي ت ه م وحرمتنا قال صلى الله عليه و آ ل ه ل أ ن ه م لم يفارقون في ج ا ه ل ي ة ولا إ س ل ا م وقيل أ ن ه أ ع ط ى العباس وكان غنيا نعم قال وفي مجمع البيان للطبرسي ا ل ولي ت ق وياتي ب ق ر ب ا و ي ت ي م ا ه ل ب ي ت ه ومسكينه ا وابن سبيل منهم و ر و ى ا ل من هال ابن عمرو ن ع ل ي بن ا ل حسين عليه السلام قاله بولتو غولي د ق ر ب ا ويتامل مسكينه ا وابن سبيل اللهم صلى اللهم ح م د وعلي محمد ثم قال ابن الجوزي خ ت ل ف ا ل ع ل م ا ء ف ي ح ك م هذه ا ل آ ي ة فذهب ن ا م إ ل ى أ ن ا ل م ر ا د ب ا ل ف ي ه ه ا ن ا ا ل غ ن ي م ة ا ل ت ي خ ذ ه ا ا ل مسلمون من في ا ل الكفار الحمد... ع ن و و ك ا ن ف ي بدء ا ل إ س ل ا م ا ل ذ ي س م ا الله ه م في ا ل م ا ل م ي ن في المسلمين في المسلمين ع في المسلمين في المسلمين في المسلمين في ا ل م س ل ه ي ن في المسلمين في المسلمين وذهب قوم إ ل ى أ ن هذا الفي ما, ما اخذ من أ م و ا ل المشركين مما لم يوجف عليه بخير ولا ركاب كالصلح و ا ل ج ز ي ة والعشور ومال من مات منهم في دار ا ل إ س ل ا م ولا ورث ا له وهذا كان يقسم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على خمسه اقسام أ ر ب ع أ ه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بها ما يشاء والخمس الخامس المذكورين في ا ل آ ي ه و القران على خمسه اجسام اربعه رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل بها ما يشاء و الخمس الخامس للمكفورين ذ في هذه ا ل آ ي ه ذكر هذا في التجريد قال و عند ابي حنيفه ان مال الفي كله يقسم على خمسه اجسام كما يقسم جمله الغنيمه و معه ظاهر الايه كي لا يكون دوله اي الفي الذي حقه ان يعطى الفقراء ليكون لهم ب ل غ ة يعيشون بها د و ل ة أ ي ما ي د و ل ل ل إ ن س ا ن يتداوله اي يدوله ل من البخت والحظ ويقال دالت له الدوله واديل له اي لا يكون له حظا ل التجديد في الدولة بالضم اسم يتداوله القوم. لهذا مرة ولهذا مرة. وبالفتح دولة. الفعل الانتقال حال حال حكاه الجوزي ا ل ك ن يجب ان يكون ل ا م س ر ه ز م ا ن سأت أزو ق ا ل علي عليه زيد بن ا ل س ل ا م ف ا ل د و ل ة في ا ل م ل ك و ا ل ع ن ن التي ت غ يجب ر ان ل يكون ي هناك اجراءات ل للمساعده التي يجب ان ي ك ل ن هناك ا ج ر ا ء ا ل ر ؤ س ا ء كان الرؤساء في ا ل ج ا ه ل ي ة يستاجرون بالغنيمه قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد أ ن ه حكم بهذا الحكم لئلا يكون دوله بين ا ل أ غ ن ي ا ء فحكم به لمن هو أ ح ق به منهم و أ و ل ى ثم قال تعالى وما أ ت ا ك م الرسول من قسمه غنيمه او في فخذوه وما نهاكم عنه أ ي عن أ خ ذ ه منها فانتهوا اي فخلوه و ت ر ك و ه ولكن ا ا ا ت ق و ل ه ت خ الله ف يجب ان رسوله يكون عامل في كل مات به صلى الله عليه وسلم مقامه ولكن لن يكون لك مات به صلى الله عليه وآله وسلم مقامه ولكن لن يكون لك مات به صلى الله عليه وسلم مقامه كل ما أتاكم ل ما من ا ر س وقوله ل وكل فخذوه فانتهوا نهاكم عنه ما ا ل ف ق ر ا ء المهاجرين قيل هو بدل من قوله ل ذ ا ل ق ر ب ا ء وما بعده وقال ا ل و ا ح د بين ّ الله من المساكين الذين لهم الحق بقوله للفقراء يريد أ ن الفقر لا يشترط فيها الخمس غير المساكين وعند أ ب ي حنيفه يشترط إ ل ا في الرسول قال في ا ل ت أ ي ي د ا ل ص ح ي ح أ ن ه لا يشترط في ذوي ا ل ق ر ب ة لا يشترط في ذوي ا ل ق ر ب ة وما أ ل ي ا م و ا ب ن ا ل سبيل ف إ ن كان و ا من دول ي ق ر ب ل م ي ش ت ر د و إ ن كان و ا من غيرهم ا ش ت ر د ومراد ا ل ب ا ل مهاجرين من ه ا ج ر عن و ط ن هم ن المسلمين إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار هجرته و ه ي ا ل م د ي ن ة خ و ف ا من أ ادغام و ر غ ب في نصرة ن ب ي ه فهم ا ل م ق د م و ن في ا ل إ س ل ا م على م ن ل م ي ك ن ل ه م هجرة من المسلمين ذ ك ر ه ه في البراند ه الذين أخرجوا من ي يعني ا وأموالهم ر ه م من مكة أ خ ر ج ه م منها المشركون لما خرجوا خوفا منهم ف ك أ ن ه م أ خ ر ج و ه م يبتغون بخروجهم فضلا من الله ورضوانا أ ي عطاء ه و الثواب ورضوانا منه عليهم وينصرون من الله ورسوله اولئك هم الصادقون في إ ي م ا ن ه م وجهادهم انهم هنا النصره بالجهاد ثم مدح ا ل أ ن ص ا ر حين طابت نفوسهم ا ل آ ن هو كان يتحدث عن المهاجرين الذين هاجروا الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ م و ا ل ه م هؤلاء المهاجرين ليهاجروا من م ك ة ثم تحدث ثم مدح ا ل أ ن ص ا ر حين طابت نفوسهم عن الفيل فقال والذين تبوؤوا الدار أ ي ا ل م د ي ن ة وهم ا ل أ ن ص ا ر أ ي اتخذوها أي مرجعا ب أي م يرجع إ ل ي ه مباها تبوؤوها نزلوها وتوطنوها وهو عطف على المهاجرين و ا ل إ ي م ا ن تقديره و آ ث ر و ا الايمان, أو أخلصوا الإيمان وقوله من قبلهم يرجع الى تبوا الدار وهم المهاجرون لان, لأن ايمان المهاجرين قبل الانصار يحبون من هاجر اليهم لانهم احسنوا الى المهاجرين ويريدون أ ش ر ك ه م ف أموالهم أي ومساكنهم يعلمون ولا يجدون و لا في د ص ه م حاجة أ لا ي ج في صدورهم د س الحاجه و ا ز ولا وسلم النبي صلى الله عليه ل غيظا مما ا ا م أعطى ه ر ي ن من ن الفئ د و م ق الضيق حسين بالحاجة القاسم السلام عليه يريدوا بن ل والحرج مما أ و ت و ا من الحق انتهى وقيل ح ا ج ة بمعنى محتاج إ ل ي ه والمحتاج إ ل ي ه يسمى ح ا ج ة اي لا يجدون في أ ن ف س ه م طلب محتاج إليه طلب م ح ت اليه ج إ مما أ و ت و ا أ ي مما اعطي المهاجرون من الفيء وغيره قال هذا الكشاف السبب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أ م و ا ل ب ن النظير على المهاجرين دون ا ل أ ن ص ا ر إ ل ا ث ل ا ث ة نفر محتاجين وقال لهم إ ن شئتم قسمتم للمهاجرين من اموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذا وان شئتم كانت لكم دياركم و أ م و ا ل ك م ولم ن ق س م لكم ش ي ء من ا ل غ ن ي م ة فقالوا بل ن ق س م لهم من أ م و ا ل ن ا وديارنا ونؤثرهم ب ا ل غ ن ي م ة ولا نشاركهم في هذه فنزلت ثناء عليهم وقد سبق ما ذكره في ا ل ب ل غ ة وغيرها أ ن أ م و ا ل بني النظير كانت ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أ ن ف س ه م أن يقدمون غيرهم ويبداون سواهم بنفقاتهم ولو كان بهم خ ص ا ص ة أ ي ح ا ج ة عظيمه أ ي ولو كان ب ا ل أ ن ص ا ر خ ص ا ص ة و ا ل خ ص ا ص ة الفقر والفاقد قال الشاعر أ م غاب ربك فاعترفك خ ص ا ص ة فلعل ربك أ ن يؤوب مؤيدا ب ي ن الله أ ن إ ي ث ا ر ه م لم يكن عن غنى قال أ م غاب ربك يعني شيخك أ و أ ب و ك أ و كذا ر ب ي ب ص د ه به في ي ع ن ي أ ن ا رب ب ل ي أ و هذا رب ا ل أ س ر ة أ و كذا قال في البرهان وفي إ ث ا ر ه م وجهان أ ح د ه م ا أ ن ه م اثروا المهاجرين على أ ن ف س ه م بما حصل من فئ و غنائم ي ر م غ ن حتى قسمت بين المهاجرين والثاني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إ ن اخوانكم قتركوا ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د وخرجوا إ ل ي ك م فقالوا إ ن أ م و ا ل ن ا بين المهاجرين قطايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه م قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسموهم الثمر فقالوا نعم يا رسول الله ثم قال تعالى ومن يوق شح نفسه يوق من الوقايه والشح اللؤم وان تكون النفس كزه اي منقبضه حريصه على المنع ويضيف الشح إ ل ى النفس لانه غريزه فيها قال تعالى واحضرت الانفس الشح اما البخل فهو المنع نفسه وفي التجريد الشح واللؤم والبخل بمعنى واحد وقيل الشح اخذ الحرام ومنع الواجب فهو أ ق ب ح من البخل والمراد هو انه يشح ب إ خ ر ا ج حقوق الله عز وجل من ماله ولا ينفقه, ولا ينفقه في المبار والمعنى من غلب ما أمرته به نفسه من الشح بتوفيق فأولئك المفلحون الضاشرون ما الشح الله بما أرادوا من الخير غلب من أمرته من بعدهم قيل عطف نفسه به والذين قيل المهاجرين أيضا جاءوا أ ي والذين هاجروا من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة من بعد مهاجره اولئك ا ل أ و ل ي ن وقيل عام في الذين يجيئون من بعد المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال في البرهان أ ي والذين جاؤوا من بعد المهاجرين امروا أ ن يستغفروا لمن سبقهم من إ خ و ا ن ه م المهاجرين والمسلمين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن فذكر أ ن ه م يدعون بالمغفره ل أ ن ف س ه م ولمن سبقهم من أ ص ح ا ب رسول الله ب ا ل إ ي م ا ن يعني المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ل أ ن من حب المؤمن أ ن يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه فلذلك استغفروا لهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا الغل الحج وهو ا ل ع د ا و ة ا ل خ ف ي ة وقيل هو استعاذه من الشيطان لكي لا يوسوس لهم بما يضعف قلوبهم على السلف كما فعل بالخوارج على علي عليه السلام و بالروافض ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا انك راؤوف الرحيم عظيم الرافه والرحمه فاستجب لنا ثم قال تعالى أ ل م تر إ ل ى الذين نافقوا يقولون ل إ خ و ا ن ه م الذين كفروا من اهل الكتاب وهم اليهود لئن أ خ ر ج ت م من دياركم بالقهر يعنون من ا ل م د ي ن ة لنخرجن معكم قاله ابن أ ب ي واصحابه لبني النظير لما نقض بن النظير العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بغدره و أ ع ل م ه الله بعث محمد بن مسلم ة إ ل ي ه م أ ن أ خ ر ج و ا من بلادي ولكم أ ج ل ع ش ر ة فعزموا على ذلك فمنعهم ابن ابي ووعدهم ا ل ن ص ر ة فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و إ ن ش ئ ت حاربنا أ ر س ل إ ل ي ه م وقال لكم مهلا عشره ي ا م فافقوا ف أ ر س ل إ ل ي ه م عبد الله بن أ ب ي قالها شوفوا احنا سندكم ب شروبنا الم ت ر إ ل ى الذين نافقوا يقولون ل ي ا ف ا ن ه م الذين كفروا من الكتاب لان اخرجتم لنخرجن معكم ومعنى ل م ترى التعجب من حال المنافقين الذين جرى مجرى الذي جرى مجرى المثل في غ ر ا ب ت ه و إ ن م ا كانوا إ خ و ا ن ه م ل أ ن ه م إ خ و ت ه م في الكفر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عداوته أ و ل أ ن ه م كانوا حلفائهم قبل ا ل إ س ل ا م ومعنى ا ل قالوا لا تخرجوا من دياركم ف إ ن خرجتم خ ر ج ن ا معكم ولا نطيع فيكم أ ح د ا ولا نطيع فيكم أ ي في ق ت ا ل ك م أ و في خذلانكم أ ح د ا يعنون رسول الله والمسلمين أبدا و إ ن طال الزمان و إ ن قتلتم لننصرنكم و الله يشهد أنهم و انهم ل ل ه يشهد أ لكاذبون في م و ا ع ي د ه م تلك ل ا إ ن اخرجوا من ديارهم اليهود لئن اخرجوا لا يخرجون معهم هذا الرد من الله سبحانه وتعالى ا لا, لا يخرجون معهم و ل ا إ ن قتلوا لا ينصرونهم و ل ا إ ن نصروهم ل يولون ا ل أ د ب ا ر ثم لا ينصرون و ل ا إ ن نصروهم المنافقون ليولون ا ا ل أ د ب ا ر أي المنافقون اي ل م ن ن ا ف ق و أ الظهور هاربين ثم لا ينصرون ولئن قدر وجود نصرهم انهزموا ثم لا ينصرون يعني بني النظير لا ي ص ر و ن منصورين أ ي لا تنفعهم ن ص ر ة المنافقين ولا, ولا ينصرونهم م ر ة أ خ ر ى ويحتمى ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك أ ي يهلكهم الله ل أ ن ه يظهر نفاقهم في فيقتلهم رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه أ و يخرجهم لقوله لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ثم ذكر تعالى ان خوف المنافقين من المؤمنين اشد من, خوف من خوفهم من الله فقال انتم اشد رهبه في صدورهم انهم ما خافوا من الله والمؤمن خائف من الله والله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت المؤمن ومن ي ص ر الله و ن ي ن ص ر ك م الله فلا خالي لكم وقال الله سبحانه وتعالى في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى نعم فلا غالب لكم وفي شرط في ا ل ث ا ن ه ا عموما لانتم أ ش د ر ه ب ة في صدورهم يريد لانتم أ ي ه ا المؤمنون أ خ و ف عند المناهقين من الله أ ي يخافونكم أ ك ث ر مما يخافون الله وقيل المراد اليهود ذلك اي ش د ة الرهبه بانهم اي بسبب انهم قوم لا يفقهون لا يعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته ثم بين تعالى شده خوفهم للمؤمنين بما كذب الله في قلوبهم من الرعب وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا اي لا يقدر اليهود والمنافقون على قتالكم في حال كونهم مجتمعين متساندين الا في قرى اي الا كائننا في قرى محصنه الخنادق ويكونون ا ل د ر و أو ب من وراء الجدر دون أ ن يظهروا لكم ويبارزوكم مواجهين لكم خ و ف ا م منكم ثم قال تعالى ب أ س ه م أ ي شجاعتهم إ ن م ا هي فيما بينهم شديد يعني أ ن ا ل ب أ س الشديد الذي يوصفون به إ ن م ا هو بينهم إ ذ ا اقتتلوا فاما إ ذ ا قاتلوكم فهم أ ذ ل ة للرعب الذي نصركم الله به و ق ي ل معنا م ت ع ا د و ن متباغرون وقال م ج ا ه د المعنى أ ن ه م يقولون لنفعلن كذا وكذا فهم يتهددون المؤمنين بباس شديد من وراء الحيطان والحصون ثم يحترزون عن الخروج للقتال إن كانوا في الحصون ف... في إلفة كانوا الحصون نحن ونخرجناه النهار فنبو رجال ما جاء ونجاء الليل يا ما جميعا واتفاق فوزي وزيزي ذو في في في فهل أي بح محمد تحسبهم وقلوبهم شتى أ ي م خ ت ل ف ة م ت ف ر غ ة قال الشاعر إ ل ى الله أ ش ك و فرقه شكه ا ل ع ص ى هي اليوم شتى وهي أ م س جميع أي م ت ف ر غ ة أ ي بينهم إ ح ن وعداوات أ و عدوان فلا ي ت ع ا ض د و ن احد ا ل ت ع ا ض د وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم ذلك التشتت في قلوبهم بانهم بسبب أ ن ه م قوم لا يعقلون ب أ ن تشتت القلوب مما يوهن قواهم كمثل الذين من قبلهم أ ي مثل هؤلاء المنافقين واليهود في ترك ا ل إ ي م ا ن و ا ل غ ف ل ة من عذاب الله كمثل المقتولين ببدر من قبلهم قريبا منتصب بمثل أ ي وجود مثلهم في هذا الزمان كوجود مثل أ ه ل بدر قريبا ذابوا وبال أ م ر ه م أ ي سوء ع ا ق ب ة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم كلا و ب ي ل أ ي حشيش وخيم أ ي س ي ء ا ل ع ا ق ب ة أ ي ذوقوا عذاب ا ل ق س ل في الدنيا ولهم عذاب أ ل ي م في ا ل آ خ ر ة ثم, ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلا فقال كمثل الشيطان أ ي مثل المنافقين في إ غ ر ا ئ ه م اليهود على القتال ووعدهم إ ي ا ه م ا ل ن ص ر ة ثم إ خ ل ا ف ه م لهم كمثل الشيطان إ ذ قال ل ل إ ن س ا ن يكفر أ ي حين استغوى ا ل إ ن س ا ن وزين له الكفر يعني الشيطان هو يضحك علينا يضحك على أ ي إ ن س ا ن يضع من هذا ا ل إ ن س ا ن مجرد ملعبه ويبتسم يضحك عندما يراه خالف ا ل ش ر ي ع ة قل او ب د أ يرتكب المخالفات و ب د أ يحيط عن ا ل ط ر ي ق ة الصحيحه هذا فليس يتفرج فيه يعني قال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إ ذ قال ل ل إ ن س ا ن يكفر فلما كفر ق ا ل ن ي بريء م ك يعني يشهد الله ان ه لا أ ك ث ر إ ه ا ن ه من هذا الشيء و أ ك ث ر ق ل ة ق ي م ة انما ي ج ي إ ن س ا ن قد الله كرمه واعطاه مكانه وكرامه وكذا وكذا, وكذا ويجي ويضحك ج ي ي و عليه الشيطان ويقول ق هذا له يعني ضحك وياتي له ا ل إ ن س ا ن هذا المغفل يعتقد إن فيما الشيطان انه فيما سواه ض ا ع ه للشيطان انه رجل و أ ن ه ا أ ص ب ح مثل الرجال و أ ن ه ا كذا و أ ن ه ا كذا وهو لا رجل ولا, ولا بعض رجل ل أ ن ه ا يضحك عليه ضحك واضح ابليس ويستهزئ به يعني عندما يقول فلما كفر ا ء قال إ ن ي ب ر ي أ منك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين قال أ ن ت إ ن س ا ن تافه إ ن س ا ن ح ق ي ق وضعت نفسك في هذا المكان اللي أ ن ا ضحكت عليك به في أ ي شيء الآن تحمل س ب ع ي ة عملت انا مالي ع ل ا ق ة ف ي ه أي ح ي ن ا س تغوى ا ل إ ن س ا ن و ز ي ن له ا ل ك ك ر ف ل لك كما ق و ل لك كما تقول لك كما تقول لك كما تقول لك كما ل لك كما ل لك ك ا تقول لك كما تقول لك م ا تقول لك ا ق و ل ل ا ق و ل لك كما ل م ر ا د ا س ت غ و ى ا ل ش ي ط ا ن ق ر ي ش ا ي و م ب د ك ي ق و ل لك ك ا تقول لك م ا ل ي و م من ا ل ن ا س و إ ن ي ج ا ر ل ك م إ ل ى ق و ل ه إني بريء م ن ك م و ا ل أ و ل هو ا ل أ و ج ل أو ه و ا ل و ج م ا ق و ل ا ل إ م ا م قال ا ل إ م ا م الحسين بن القاسم عليه السلام هذا م ث ل ضرب ه الله للمنافقين الذين كانوا يقولون اليهود إ ن ه م معهم و إ ن ه م بزعمهم أ ن ص ا ر ه م فلما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال المنافقون لا نحارب رسول الله ونحن م س ل م و ن وهم على ا ل ح ق ي ق ة فاسقون ومنافقون في قولهم كاذبون فضرب الله لهم مثلا بالشيطان وهو ش ي ط ا ن منافق من ا ل آ د م ي ي ن وليس فيما أ ظ ن من تلك الشياطين ل أ ن ه قال إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين لما ج ب ن ا ودل وخشي أ ن يعاقب أ و يبتل فجعل الدين ج ن ة يحتمي بها وينافق خوفا من العقوبه لما رهبها, لما رهبها وشياطين الجن لا تكعب صار المؤمنين عليهم ولا ينافقون خوفا لعقوبتهم يعني قال هو الشيطان هذا هو شيطان انسان ي أ ت ي ي ز ي ل لك أ م و ر ه و ي ز ي ل لك نوايتك و ي ز ي ل لك أ خ ل ا ق ك إ ذ ا ن حط و ي ز ي ل لك كل شيء إ ذ ا جاء وقت الصدق ا ل مع ا ل س ل ا م أنا ما ل ع ل ا ق ة ثم قال تعالى فكان عاجبتهما أي الشيطان و ا ل إ ن س ا ن اي كان عاجبه أ م ر ه م ا و آ خ ر ش أ ن ه م ا أ ن ه م ا في النار ومحل ا ل ظ ل م ة ا ل أ ش ر ا ر خالدين فيها وذلك أ ي الوقوع فيها والخلود جزاء الظالمين ل أ ن ف س ه م بالكفر و م ع ا د ا ة الرسول ثم رجع تعالى إ ل ى م و ع ظ ة المؤمنين فقال يا يهلذينا من التقوى اللهم صلى الله, الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد والله يصيبنا باهرين اللهم علمنا ما يهنا لكنا م السنه يا محمد رحمه اللهم انا بمعلومتنا وعلمنا ما ي ن ن ا اللهم صلى الله ع ي ه وسلم ع ح م و ا ب ن ا باهرين ا ل ل م صلى ا ل ل ع ل ي وسلم ع ل محمد والله يصيبنا باهرين اللهم صلى الله ع ل ي وسلم على محمد رحمه ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم على م ح د رحمه اللهم الله ع ي ه وسلم على محمد ر ح ه اللهم ص الله ع ه وسلم على محمد ر م ه اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد و أ م ن ر ب ع ا ت ن ا وعفنا ا وجعلنا ا ع ع ف ن و م نقول ب ا ل مخرجا و ن ك ل لهم ن ف ر ج ة ورزقنا و أ ن ت خ ي ر ا ل رزقين وردنا ي يا و ياكريم يا عظيم يا ر ح م ا ر ر ح م ي ن يا رب العالمين وشفنا و ش ف م ر ا ا ن و ش ف م ر ا ل م س ل م ي ن وعزل أ ا إ س ل ا م ومسلمين ا ل في كل مكان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد و ع ل ى آ ل ه الصلاه و ا ل س ي ن